اشدي كلكم منه ليه واشغلوا بالشك منه ليه ده حبيبي ولو عاتبني كل ساعة اجرى ايه من قلوبنا من سنين وتخصمنا كثير ويا ما كان يصالحنا الحني من سنين الحب يوف من قلوبنا من سنين وتخصمنا كثير ويا ما كان يصالحنا الحني من سنين حب وفع بنقول ابنا من سنين واتخصمنا كتر ويا ما كان يصالحنا الحني وان ما كنت شتمح هو ابقى سامح بس مين بس مين بس مين ده حبيبي ولو عاتبني كل السايق رايي يجر ايه اشتكاني الوحيد اللي راني واللي عمره ما اشتكاني الاسية منه تحلى ويداريها لحلالي الاسية منه تحلى ويداليها لحناني واشتكلكم ليه وخلي يبقى بالله حد ثاني اه حد ثاني اه حد ثاني ده حبيبي ولو عتبني كل ساعة يجرأيه يجرأيه